وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّضَّ وَذَعْظَهُمْ إِلَى بَعْضِهِمْ أَلَا يَرَوْنَ مِنْ أَحَدٍ صَنَمًا مَّنصُورًا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون